11. على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله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 قُلْ آذَّكَرَيْمِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْفَيَنِ أَمَّا شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْفَيَنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَارِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنَيْنِ قول آذَكَ رَيْمَ حَرَّمَ أَمْ الْأُنْثَيَيْنَ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْكِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاتُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 يكون ميتة أو دمى مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اغطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم